يقول الإمام الهروي رحمه الله تعالى باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده قال حدثنا الإمام عثمان بن إبراهيم إملاء قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو يحيى العالي قال حدثنا أحمد بن عمري بن sl قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن منصور بن حسين بن العالي قال حدثنا محمد بن علي بن الحافظ قال حدثنا محمد بن علي الحافظ باسرائيل قال حدثنا عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن الحجاج بن راشد بن سعد بن مصر قال حدثنا احمد بن عمرو من الشر قال حدثنا خالي عبد الرحمن بن عبد الحميد المهري ابو الرجاء المصري قال حدثنا يحيى بن ايوب عن داوود بن ابي هند عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق الفردوس خلق وحضرها على كل مشرك ومدمن خمر سكير قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي الحنبلي في كتابه الأوضعون في دلائل التوحيد في الباب الثالث والعشرين من هذه الرسالة قال باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده الفردوس هو أعلى منزل في الجنة أعلى درجة في الجنة هي الفردوس ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإن وسط الجنة واعلى الجنة الرحمن. وفوقه, وفوقه عشر رحمات وفي لفظ وفوقه وفوق عشر رحمات سقف عشر رحمات وهذا هي ثابت الصحيح أو في الصحيح إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإن وسط الجنة واعلى الجنة وفوق العرش الرحمن وهذا الحديث يدل على ان الجنه مقببه مستديره وليست مربعه ولا مسدسه لان لان المقبب المستدير هو الذي وسطه اعلاه فلو كانت الجنه مربعه او لما كان الوسط الاعلى الذي يكون وسطه اعلاه هو المقبب المدور مثل القبه في المسجد اعلى شيء ما هو وسطه جل مقببة الجنه على فهي مستديره بل ان جميع الافلاك مستديره في الكتاب والسنة والاجماع السماوات مستديره والاراضين الشمس والقمر يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير والتدوير قال من عباس في فلك كفلك مغزى الا العرش فانه ثبت ان له قوائم كما في الحديث الصحيح ان الناس يصحون يوم قيام فأكون اول ما نفيه إذا موسى آخر بقائمة المقام العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جزء صاعق في يوم الطور فإذا الجنة مخلوقة الجنة مخ مخلوقة والدليل على أنها مخلوقة أن قولا النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله جنة عادل بيده خلق الله جنة عادل بيده ثم قال خت الكرة فقالت قد أفلح المؤمنون وثانيا أن كل ما أن كل رسول الله مخلوق والجنة سوى الله وكل ما سوى الله مخلوق والفردوس جزء من الجنة فهو علىها وأوسط وهو مخلوق إذن الدليل على أن فردوس مخلوق المخلوق دليل, دليل نظري ودليل دليل أثري ودليل نظري دليل أثري وهو الحديث خلق الله جنة عدن بيده والفردوس جزء من جنة عدن والدليل النظري وهو أن كل ما سوى الله مخلوق فالجنة مخلوقة لأنه ليس تثم إلا خالق والمخلوق والجنه ليست هي الخالق وتكون مخلوق والمؤلف رحمه الله ذكر في تليل على أن الله خلق الفردوس بيده هذا الحديث الذي تفى بإسناد طويل والإسناد طويل هذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم واحد من رجال الاسناد حاجه الإمام عثمان بن ابراهيم ملاعا قال ابن عبد الرحمن بن رهيب قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ابو يحيى العالي قال حدثنا احمد بن عمرو الصوفي قال عن ابن احمد بن محمد المنصور بن حسين بن العالي قال حدثنا محمد بن علي الحافظ الاسراي قال حدثنا عبد الرحمن بن احمد بن محمد بن الحجاج بن الراسل بن سعد بن مصر قال حدثنا احمد بن عمرو الصوفي قال حدثنا خالد قال حدثنا خالد عبد الرحمن ابن عبد الحميد المهري ابو الرجاء المصري قال حدثنا يحيى ايوب عن داوود بن ابي هيثم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 13 رجلا 13 رجلا والغالب ان الاسانيد طويلة تكون فيها ضعف كل ما قلت الوسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المحدث كل ما كان أقرب الصحة ولهذا كان العلماء والمحدثون يهتمون بالاسناد إذا كانت الوسائط قليله يسمى السند يسمى بالسند العالي السند العالي السند العالي هو الذي تقل الوسائط والرجال بين المحدث وبين رسول الله يتوصل. والعلماء المحدثون يشفقون إلى السند العالي ويتوقون إليه لان كلما قلت الوسائط قل إمكان الخطأ والسهوة الغاطئ وإذا قل كان الخطأ والسهوة فإنه فان المحدث الحديث يطلئن الى صحه الحديث ولهذا قال بعض الصلاه ما تشتهي يقول المحدث محدث ما الحديث والرجال قال سند عالي وبيت خالي يشتهي ما تشتهي قال سند عالي وبيت خالي سند عالي يعني ليس السند الطويل بينه وبين النبي البخاري بينه وبين عدد محلول. وبيت الخالي يخلو فيه حتى 10 بيرد أحد حديثه بيت خالي وسند عالي هذا الذي يشتهي تتوق نفسه ما الذي تشتهي؟ قال سند عالي وبيت خالي سند تقل وصل ولهذا جمع العلماء الثلاثيات ثلاثيات البخاري وثلاثيات الإمام أحمد وسود الإمام أحمد يعني بينه وبين النبي صنع ثلاثة أشخاص والصحابي والتابع والتابع أو الصحابي والتابعي يعني بينه بينه بين مؤلف وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يسمى ثلاثية. ثلاثيات جمع العلماء ثلاثية البخاري وجمع العلماء ثلاثيات وصل إلى ما بعد. ثلاثيات المسلم وصرح السفاليمي. رأى لكن إذا كثر رجال وكثر الوساط كثر احتمال الخطأ وكل واحد من الرجال يبحث عنه هذا شغل طويل جدا 13 رجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال عناسن وبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل خلق الفردوس الفردوس هو كما سبق الجنة وحضرها خلق الفردوس لماذا أضع عادل الضمير صغة صغة التأنيث لأن الجنة فردوس الجنة خلق الفردوس يعني الجنة جنة الفردوس وحضرها على كل مشرك ومذمن خامل سكي حضرها على ما نعها منعها على كل مشرك منعها على كل مشرك ومدمن خمر شكير هذا الحديث ضعيف معنصة أن المؤلف يأتي به الحديث ضعيفة كثيرة ويعدل عن الحديث الصحيح لو أتى الحديث خلق الله جنة عدن بيده صحيح هناك خلق الله جنة عدن بيده والفردوس جزء من الجنة خلق الله جنة عدن بيده وأيضا فالجنه مخلوقه لان كل ما سوى الله مخلوق والجنه والنار عند اهل السنه والجماعه مخلوقتان الان مخلوقتان دائمتان لا تفلان ولا تبيدان خلافا للمعتزله الذين يقولون ان الجنه والنار معدومتان الان ويخلقان يوم القيامه وهذا من جهل المضارعين المعتزله يقولون الجنه ما في جنه الان ولا نار معذوم مثلاً، وإنما يخلقهم الله يوم القيامة. شبهتهم ما هي شبهتهم؟ جنهم قوم يعتمدون على العقول ويطرحون النصوص ويضربون بها عرض الحائط. يقولون شبهتهم يقول لو كانت الآن مخلوقتان لكان وجودهما عبث. ما الفائدة من خلق الجنة والنار؟ ولا ما في أحد الجنة ما فيها أحد ولا فيها ما في الجنة أحد ولا في النار حاجة. فلو كانت الجنة مخلوقتان لكان خلقهما عبث والعبث محال على الله. إذا ما فيه لا جنة ولا نار انما تخلق عليهم وقيعهم وهذا من جهلهم وضلالهم او النصوص دلت على, على أن الجنة والنار أخلقتان قال الله تعالى عن الجنة اعدت المتقين وقال عن النار اعدت للكافرين اعدت ثم أو من الأدلة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة في في وراء النار أيضا فهو موجود الآن دخل الجنة ومن الأدلة أيضا ما قال لكم أنه ما الآن ما فيه إن وجدهما عبث وإنه ليس فيهما فائدة بل فيهما فائدة أرواح المؤمنين تنعم في الجنة تنقل إذا ما تنقل نقل ترحه إلى الجنة ولا سلطة بالجسم والكافر إذا ما تنقل ترحه إلى النار ولها سلطة بالجسم من ليست معطلتي وفيها الجنة فيها الحور والولدان وايضا الله تعالى توعد الكفار إذا توعد الله الكفار وكانت النار موجودة والعصات يكون أبلغ في الزجر. الله تعالى توعد قال وعده ورسده ومخلوقها موجود الآن. هل الزجر يكون مثل إذا علم العاصي فإنها إن مخلوقها لا أو إذا قيل ستخلق لك نار يوم القيامه أنت عاصي وكافر سوف تخلق لك نار يوم القيامه ما يكون الزجر؟ فك. وكذا كموعن قال ستخلق لك جنة. وهذا من جهله عليه الجنة والنار مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. وأما شفة المعتزله وجودهما الآن ولا جزا عبث والعبث محمد على الله هذا بجهل وضلالهم لأنهم يعتمدون على عقولهم ويضربون من نصوص أرض الحياة فهذا الحديث استدل به المؤلف على أي شيء على أن الله تعالى خلق الفردوس بيده ثم أيضا الحديث لا يدل على على الترجمه ترجمة باب خلق الله عز وجل الفردوس بيده والحديث ان الله عز وجل خلق الفردوس وحضرها على كل مشرك ومدير الخلق هل فيها انه بيده خلقها ما في ما في بيده الله خلق كل شيء ومنها جنه ما في خلقها بيده فالحديث اولا ضعيف وثانيا غير مطابق للترجمه لكن حديث خلق الله جنة عدن بيده صحيح ومطابق للترجمه لان خلق, خلق الله ادم بيده وخلق الجنه بيده وخطت ثوراته لموسى بيده أما هذا الحديث قال إن الله عزيز خلقه في الدوس ما فيه أنه خلقه بيده فلا يطبق التوجه ثم أيضا حديث ضعيف المحققة ليس فيه بيده وعرفنا الحديث ضعيف الحديث ضعيف وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يأتي في الحديث الصحي خلق الله جنة عجل بيده وأيضا يضيف إلى هذا أن أنما ان الله تعالى خالق كل شيء من ان الله خالق كل شيء اول في دليل دليلات الأول من القران الله خالق كل شيء والجنه شيء فهي مخلوقه وثانيا الحديث خلق الله جنه عدل بيده لدينا دليل دليلان واضحان للطبره الله خالق كل شيء فتدخل الجنه في عموم كل شيء والدليل الثاني خلق الله جنه عدل بيده وهو حديث صحيح وفيه تصريح بأنها بأن الله خلقها بيده أما هذا الحديث هو حديث ضعيف وليس فيه طبعا وحقها بالبيده هذا الحديث كما ذكر حقيق الله الرقيف شعب الإيمان وكذلك أيضا أورد الصيغ في الدور المنثور وعزاه للدينام وبلغ الساكن وأورد في الجواش وقال الحفظ تليب تليب داود إلى بهند اسمه دينار ونعافر روى عن أنس خمسة حديث لا يسمعها منه وكان من خيار البصره إلا أنه يهم إذا حدث من حفظه فعلى كل حال المؤلف رحمه الله ذكره السند ولو ذكر السند فهذا عذر له يعني العلماء يذكرون الأحديث بالشام ولكن نقول ينبغي لو أن لو المؤلف أضاف إلى هذا الحديث الصحيح والآية الكريمة وإذا أضاف إلى هذا الحديث ويكون شاهد لا بأس. لكن يذكر الحديث الضعيف ولا يذكر الحديث الصحيح ولا الآية الكريمة المط المطابقة للترجمة على كل حال الترجمة يعني صحيحة والله خلقها أذلدها بيده وخلقها في الجنة بيده ودليلها وله دليلان الأول أول الله تعالى الله خلق كل شيء والثاني الحديث الصحيح خلق الله في الجنة بيده نعم باب إثبات الخط لله عز وجل قال اخبرنا احمد بن محمد الداري قال واحمد بن حمدان قال وأحمد بن حمدان قال حدثنا الشارقي قال حدثنا ابو يعلى الموصلي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال حدثنا طاوس قال سمعت أبا رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا وأخرجتنا من الجنه قال فقال آدم يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده تلومني على أمر قد قدره الله عليه فلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثة نعم هذا الباب الرابع عشرين من أبواب الرسالة باب إثبات الخط لله عز وجل فالخط صفة من صفات الله صفات الله وصفة الله نوعا صفات ذاتية لا تفك عن الباري مثل العلم كالعلم والسمع والبصر والقدرة والعزة والعظمة والكبرياء والعلو والعظمة هذه صفات ذاتية. صفات ذاتية لأنها لا تنفك عن الباري بمعنى أن الله متصف بها في كل وقت ما يقال أنه في وقت سميع وفي وقت لسبب سميع في وقت بصير وفي وقت لسبب بصير. في وقت في العلو وفي وقت في السهل لا هذه صفات ذاتية لا ترفق على البالي والنوع الثاني صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار وهي قديمة النوع حادثة الأحد نوعها قديم وحدها حادثة يفعلها الله تعالى بقدرته وبشيئته تتعلق بالمشيئة والاختيار كل العلماء. تتعلق بالمشيئه مثل الخلق صفات الخلق والرزق والإماثة والإحياء والنزول والاستواء والكتابة والخط والضحك والرضا والغضب هذه تسمى صفات فعلية يلحق إلى شاء يخلق إلى شاء والإرادة يريد إلى شاء يكتب إلى شاء يخط إلى شاء ينزل إلى شاء كما يقول جل وعلا هذا الباب معقود لصفات هذا الصف صفه الخط لله وكذلك الكتابة فالكتابة ثابتة في الحديث كتب الله مقدار الخلاق قبل أن نخلق السواتر بخمسين ألف سنة وكان عرف وعلم أخذ العلم من هذا الحديث إثبات الكتاب لله وجل قال تعالى وكتبنا لموسى وكتبنا له في الروح من كل شيء إثبات الكتاب لله وكذلك هنا إثبات الخط لله المؤلف ذكر في هذا الباب الحديث حديث حديث أبي وغيرها وهذا الحديث صحيح, صحيح رواه البخاري ومسلم ورواه البهقي في الأشماء والصفات والأجر في الشريعة ومن الصحيح الحديث هو الحديث من رواية عمرو بن دينار, دينار سفيار بن عيين عن عمرو بن دينار عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا واخدتنا من جنة هذه بعض الروايات الحديث له الفاظ أنت أبونا خيبتنا وضيعتنا واخدتنا من جنة موسى يلوم أباه آدم على أي شيء يلومه هل يلومه على الذنب وأحرجه الله من الجنة بسبب الذنب هل يلومه على الذنب أو يلومه على مصيبها التي لحقت الزرية يلومه على مصيبها يلوم على المصيبة التي لحقت الذرية بسبب الخروج من الجنة فقال موسى أنت أبونا خيبتنا وضيئتنا ونفسنا من الجنة وفي اللفظ الآخر أنت عادل. أن... أن... لما لقيا قال أنت عادل قال الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسكنك جنة وعلمتها سواء كل شيء قال, قال فلماذا اخذتنا ونفسك من الجنه فقال له ادم انت موسى استصفاك الله برسالاته وخط لك التورث بيده قال يا قال قال يا, آدم قال آدم يا موسى الله عز وجل وخط لك بيده تلومني على عمل قد قدره الله واي قبل ان سنة قال النبي قال قال, قال, قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى حج يعني غلبه وحجة غلبه وحجة ما هو الشيء الذي لام موسى عليه ادم وما هو الشيء الذي احتج به ادم حتى غلبه هل موسى لام ادم على الذنب لا الذنب تاب منه ومن تاب من الذنب لا يلام من تاب تاب الله عليه فلا يلام على الذنب تاب منه فموسى لام ادم على اي شيء لامه هل يلومه على على الذنب الذنب تاب منه ومن تاب تاب الله عليه فلا يلام على الذنب إنما الذي لامه على المصيبة التي لحقته, التي لحقته ذرية فاحتج آدم بالقدر آدم هل احتج بالذنب لا احتج بالقدر على الذم لا يمكن أن يكون القدر ليس قدر حج على الذنب ولو كان القدر حج على البعصية لكان حج لقوم نوح وقوم الهود وقوم الصالح ولكن آدم احتج بالقدر على مصيبة فلذلك غلب أعاد غلب وسرب الفجر والاحتفاظ بالقدر على المصائب لا بأس به إذا وصِب الإنسان مصيبة يخليه وإن الله وإنا إلى رجع قدر الله والشفع وهذا هو معنى ولا ولا يحتفظ بالقدر على على الذنوب المعاصي وإنما يحتفظ بالقدر على المصائب وهذا هو معنى قول أهل العلم يحتفظ بالقدر على المصائب لا على المعائد يحتفظ بالقدر على المصائب لا على المعائد لا على العيب هل ما عاد يعيش في جماعات بالعذب الذنب حجه يعني هذا ليش حجه فاذا قال الانسان انا الذنب قدر علي وكتب علي الذنب بقدر نقول له والتوبى بقدر الله ادفع بقدر قدر بقدر لا تستسلم فاذا قال المصير بقدر نقول والتوبة بقدر ادفع قدر بقدر هل تستسلم اذا وقعت ما تستسلم لا توق الى الله ادفع السيئة بالحسن ادفع قدر بقدر ادفع قدر المعصية بقدر التغبة والمطلع السن أن يدافع أن يدفع قدر لا ان يستسلم كما روي عن بعض الصالح من الحباب لأنه قال نازعت أقدار الحق بالحق للحق نازعت أقدار الحق وهو الله, الله حق من اسماء الله بالحق يعني لا بالباطل لأجل الحق لا زعت أقدار الحق بالحق بالحق لا تستسلم وقعت المعصيه صحيح مقدرة لكن ايضا ادفع القدر بقدر تب الى الله والمأوى التوبة مقدرة ادفع قدر بقدر ولهذا لام موسى لما لام موسى آدم على المصيبة ما لامه على الذنب لامه على المصيبة احتج آدم بأنه مصيبة مقدرة والاحتج في القدر على المصيب جائز قال وسع؟ قال ادم مكتوب مصيره مكتوب عليه اتلومني قال تلومني على امن قد قدره الله عليه قبل ان خلقني ربنا سنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى يعني خصمه وغلبه بالفتنه لان الفتنه قد على مصيبه وكيف يكون هذا الامر قد قدره الله قبل ادخله الربعين سنه اليس المقادير باكثر من هذا كتابة المقادير متى قبل خلق السماوات والارض بخمسين 50000 سنه كما ذكر هذه الصيه كتب اللهم قدر الخلائق قبل أن حلق السماوات والأرض بأربعين قبل خلقتم اللهم السماوات قبل السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء لكن هذا هذا تقدير خاص تقدير تفصيل من قدر السالك لأن تقدير انواع تقدير العام وفي تقدير العمري كل كل إنسان يكتب عليه وهو في بطن امه بعد ان يمضي على أربعة أشهر رزقه واجله وعمله شقي وسعيد وهناك تقدير سنوي تقدير سنوي في كل سنة في ليله القدر يقدر الله ما يكون فيها من صحة وبرض وسعاده وشقاوة وفقر وغنى وعز وذل وهناك تقدير يومي كل يوم هو في شان سبحانه وتعالى يعز ويذل ويخفض ويرفع ويغني ويفخر ويسعد ويشقي هذه تقديرات حادثه تقدير يومي تقدير عمري تقدير سنوي وهذا تقدير العين الخاص قبل حلق آدم بأربعين سنة أما التقدير العام هذا متى كتبه الله؟ قبل خلق السماوات المرة بخمسين عام سنة آدم قال لموسى أتلومني على أمر قد قدره الله قبل حلق بأربعين سنة هذا التقدير الخاص والتقدير العام قبل خلق السماوات المرة بخمسين عام سنة ولذلك آدم غلب موسى بالحجة لأنه احتج بالقدر على المصائف ومن أن عمر رضي الله عنه لما اشتسار الناس في طعون عموات ثم قدب بهم إلى الشام في سنة ثلا� ولما قدم اقبل على الشاب قيل له انه, إنه وقع بالشام الطعوة على فماذا أنه عمل؟ وقف عمر وقال استشار الناس قال ماذا تقولون؟ فقال بعضهم اختلف لا ما قدمت الان امضي الامر الذي قدمت له ادخل ادخل للشام وقال الحلول لا لا نرى أن انت تدخل بيعايا الناس وجه الناس إلى هذا المرض اختلف أو استشار المؤاصر، ثم استشار المستشار المهاجرين، اختلف، ثم استشار المؤاصر، قاد تفيع عندي، ثم استشار مسافة الفد، فاختلفوا كله خلفوا، ثم استشار مسافة الفد، فأجمعوا على أنه لا يدخل الأرض التي فيها الطاعون والباعث، ثم عزم، رضي الله علّه عن أرجله، فقال أبو عبيدة، أتفرّ يا أمر من قدر الله؟ أتفرّ من قدر الله؟ كيف تفرّ؟ قال عمر لعبيد كلمة مشهورة في الصلاة لو غيره قال هذا عبيد نعم أفر من قدر الله إلى قدر الله وينروح أنا ما أخذ عن قدر إن قدمت فأنا في قدر وين رجعت أنا في قدر من قدر الله إلى قدر الله ثم قال لو كان هناك عدته عدته المخصبة وعذة مجذبة أني أرض في خص في عش في في خص أترعى بعيرك من العدوة ولا المخصبة ولا مجذبة قال لا راعي المخصبة قال شيء درعتها رأيت بهذا بقدر ودرعت هذا بقدر ثم جاء عبد الرافع بن عوف وكان متخلفا في مهمة في حاجة فلما سمعهم يختلفون قال إبن عندي من هذا علما عندي علم عن الرسول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطعام في بلد وانت فيها فلا تخرج منها وإذا وقع طعن بلد فلا تدخلها وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرج منها أو كما قال فحبد الله عمر أن وافق اجتهاده الحديث ورجع بالجيش والشهد من هذا ان, إن الإنسان لا يخذ عن القدر في جميع الأحوال فنحن نقول للعاصي الذي وقع في المعصيه لا تحتج بالقدر ادفع قدر بقدر ادفع قدر الطاعة العماصي بقدر الطاعة توب إلى الله اتبع السيئه الحسنه اتبع سيئات الذنب بحسنة التوبة